إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أنما خلقنا عبثا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الا من اخراه هانه له فانما حسره عند إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ صرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَبْنَعْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْأَطْوَابِ عَلَيْهِمْ وَالْأَطْوَابِ الَمْ يَكُن قُرَّةَ عَيْنٍ لَّكَ فَمِنْ أَنفُسِهِمْ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقْتَهُ زَكَرًا فَجَعَلَهُ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى أَلَّهُ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى kun <tuh> kukaan